بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدرىك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهل المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه وَمَا أَذَرَاكَ مَا هِيَهُ نَارٌ حَامِيَهُ